مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسل بسرعتك كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي بصير رخيص للتابي مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسل Bisertä ketti, musha semahli, tbea karamti, oisi